والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نوتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخن الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاق غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم وقتلهم لبئ بغير حقه وقولهم قلوبنا غلف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 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان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 لي يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون، وَمَن يَسْتَنْكِف عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِر فَسَيَحْشُرُهُمُ إلَيْهِ جَمِيعاً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِنْ فَضْلِهِ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 فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء أفل للذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تظلموا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم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 والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح نصب وما ذبح نصب النصب وأن تستقسموا بلزلا بذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون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 أَوْ جاء أحد منكم من الغائط أو لمست من النساء أَفَلَمْ تَجِدُ مَا أَمْ فَتَيَمَمُ فَتَيَمَمُ صَعِيدًا طِيبًا فَأَمْسَحُوا بِوَجْوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ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 وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار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 فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصرنا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا, فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في نرض جميعا ولله ملك السماوات ونرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله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 اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبئاء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أذباركم فتنطلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون